تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب زي الطول لا إله إلا هو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 فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحابنا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 علما توفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وطهم عذاب الجحيم